والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا إن الله يحبو بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لِأَجَلٍ مسمى أَلَا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأن تصرفون. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنَّهُ عليم بذات الصدور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 عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قارت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ام من هو قائل انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المبين لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ من النار وَمِنْ تَحْتِهِمْ خُلَلٌ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 أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهاض. وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباغ افمن شرح الله صدره لِلْإِسْلَامِ فهو عَلَى نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنت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 Draa de Allah, metal een man, in hij schurk is, metenkens.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 ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض, له ملك السماوات والأرض ثم اليه ترجعون وَإِذَا ذكر اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ قلوب قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذكر الذين الَّذِينَ دونه دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 لَفَتَدَوَّبِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا من رَّحْمَةِ الله لا تَقْنَطُوا من رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من ...en jij wanneer ik niet van de anderen ben, of je zegt dat Allah heeft mij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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خارق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لهم قاريد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ وَلَقَد أُوحِيَ الَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور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 وغفيت كل نفس ما عملت وهو أَعْلَمُ بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم فزنتها ألم يأتكم, رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خاردين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيطَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَا الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جاءوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خزنتها سلام عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُنُوهَا خَالِدِينَ op haar rondom, dun in de leden, op haar rondom, op haar rondom, op haar rondom, من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. أقول الحمد لله رب العالمين.